يا مرحبا ترحي ترحيبه تستاهل ترحيبه انته طل مثل طلال مطار ومعز بالضيف نرحب وهلا باللي لهم بالصدر منزل وما قدام اسمع منهاج يسلي بالجزاله تجلى شاعر لقى على الجول جاب الادله على النقا والعز لو صار ما صار ان كانها ميقاف كلا وكلا وان كانها بالشعر موجود مختار حق بصبيع اللي زراء تخلى ما كبرة القرص وضيع بها الأكوار فلي ولسه في سلة بدون ربعي مالي اليومي اليوم معدى يا مرحبا ترحي بتنتز تهطل متو حط امطار ومع السبب ضيفان يرحبو هلا وقالي لهم فصدري منزل ومدار عند أبوافي والمكار مدلة سلايل اللي تكرم الضيب والجار سلايل ابن حمودي والله هلا أهل العزايم والمواقف والأصرار اسم العلام بل جزا تجلى يطبي في سوق الجزا يلوي اختار شاعر لاقى على القول جاب الادله على النقا والحكي لو صار ما ان كانها ميقاف كلا وكلا وان كانها بالشعر موجود مختار عقب صبيع اللزم ترحيبت ان تستهلا ترحيبت ان ترحيبت ان تهطر متر حط الأمطار ضيفا هلا قليلهم بصدر منزل ومدار عند أبو واضي والمكار مدلا سلايل اللي تكرم الضد والجار سلايل ابن حمودي والله هلا أهل العزايم والمواقف والأصرار اسمن على روس الطوالي تعلم قلع عليا با قدهر والزمن جاء قلع